هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من, من تفسير سورة, سورة آل عمران ظلم المنفي هنا أو من به عدم الجو الظلم هنا المراد به عدم الجو الله سبحانه لأنه توفية الحق له ثلاث أحوال إما أنه مطاع حقه لا لا نري بس إن في ظلم إيش؟ الظلم يكون إما بنقص شيء من الحسنات أو زيادة سيئة. نعم. أما كيف التوفية؟ فهذه هي التي تريد أن توفيت لها التقصة عدل وفضل وجوء. فالجوء المنتفي والعدل والفضل ثابت. طيب. نأخذ الفوائد طيب يقول الله عز وجل يخل يخل إله. إله ها؟ الكفار لا ناصر لهم ثم قال الله تعالى ألم ترى إلا الذين موتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد أولا أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعمل به لقوله يدعون إلى كتاب الله ثم يتولى ومن فوائد الآية الكريمة التعجب من حال هؤلاء وما أعظم التعجب أن يؤتيهم الله العلم ثم بعد ذلك نعم لا, لا, لا يقبلون على كتاب الله عز وجل ومن فائدها أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بكونهم دعوا وهذا هو محط الذم هذا محط الذم أما لو لم يدعون ولم يعلموا بالحق فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق ومن فائد الآية الكريمة أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله لقوله يدعونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ومن فائدها أنه لا حكم إلا لله بما جاء في كتابه فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاماً مخالفة لأحكام الله بل من شرع أحكاماً مخالفة لأحكام الله وألزم العبادة بها فهو كافر بالله عز وجل كافر اللهم إلا أن يعذر بتأوين السائر فهذا قد يُخشجهما كفر لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى, إلى كفره ومن فائد الآية الكريمة أن الحكم في كتاب الله ومن فائد يكونوا في كل شيء في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال كل شيء لأنه لم يخصص قال ليحكم بينهم في كل شيء فيستفاده من هذه ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قال إن الشرع إنما جاء في تنظيم العبادات فقط أما المعاملات فهي إلى الخلق واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل معنى يؤبرونها يلقحونها فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى ذلك يغني شيئا هذا أو معناه هتركوا التعبير، ففسدت ثمر، لأن النخل إذا لم يؤبر فسد، فلما حصلت الثمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ قالوا فوكل علم أمور الدنيا إليهم. بل جعلهم أعلم منه بهذا وعلى هذا فأمور الدنيا لا يتدخل فيها الشر ولكن هذا فهم خاطئ هذا فهم خاطئ ومباطئ وذلك لأن أمور الدنيا إما أحكام شرعية كالتحليل والتحريم فهذه ما أرجوها إلى, إلى الشرف وإما أمور فنية تدرك بالتجارب والتعلم فهذه مرجعها <تصفيق> إلى أهل الخبرة وكم من عالم عنده علم غزير واسع في أمور الشر لا لا يستطيع أن يصنع بابا ولا إبرة ويأتي رجل جاهل من أهل الناس ولا يستطيع أن يصنع بابا من أحسن الأبواب وإبرة من أحسن الإبر أليس كذلك؟ ومسألة الصحابة رضي الله عنه في التعبير مسألة حكمية أو مسألة فنية فنية بلا شك فنية بلا شك تدرك بالتجارب والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ولد بمكة ومكة ليست ذات نخل ولا يعلم عن هذا شيئا فصار أهل المدينة الذين مارسوا التجارب في هذه الأمور صاروا أعلم منه بذلك صاروا علما منهم بذلك. أما مسألة الأحكام الشرعية فلا شك أن الله ورسوله أعلم. المهم أن الحكم لمن لله ولا يجوز أن يكون حكم لأي شيء. فإن قال قائل لأي شيء سوى الله، فإن قال قائل ألاستم ترجعون إلى العرف في أمور كثيرة؟ فالجواب الجواب: لكن من الذي رجعنا إلى العرف الشرع الأرجع العرف عاشرواهن بالمعروف أمسقوهن بمعروف, بمعروف. فالشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف وإذا أمرنا أن نرجع إلى العرف رجعنا إليه وحكمناه ولهذا إذا تنازع الزوجان في قدر النفقة لا نذهب إلى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني البخاري أو مسلم أو أو أبو داود أو ما اسمه ذلك لا نرجع إلى هذا نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة في العرف في كل زمان ومكان بحسبه إذن الحكم فيما رد إلى العرف لمن؟ للشرق. لا الحكم للشرح هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف وأهل العرف يحكمون طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله ممن أوتوا نصيب من الكتاب لم يتولوا جميعاً بل تولى فريق منهم والأمر كذلك فإن كثيراً من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامه وكان لهم قدم صدق في الإسلام ومن فوائد الآية الكريمة ذم من يتولى بإعراب يقول يتولون, يتولون من بعد نعم وهم معرضون يتولى فريق منهم وهم معرضون لأن التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض والتولي مذموم كله ولكن إذا كان عن إعراض وعدم المبلات كان أشد ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودات من فوائد هذه الآية كريمة قطلان الأمان وأن النفس قد تمني الإنسان ما لا يكون لأن هؤلاء منتهم ونفسهم حيث قالوا لن تمس النار إلا أياما معدودات ومن فوائدها تحذير الإنسان من أن يتكل على الأماني، لأن هذا من صنع اليهود والنصارى، وكثير من العام هالآن يقعون في المعاصي وي ومنون أنفسهم المغفرة إذا وقع في المعاصي يأخذ تقل الله لا تعص الله قال الله غفور رحيم الله فور رحيم صحيح صحيح أن الله غفور رحيم لكن قال نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فلما أمر نبيه أن ينبع بدأ بالمغفر ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة لأن المقام مقام سلطان وعلو فقال إعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم إذا ماذا نقول لهذا الذي قال الله غفور رحيم نقول والله شديد العقاب, والله شديد العقاب نعم والله شديد العقاب يتمنى بعض العاصي الأماني ويقول إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو يريد أن يزم ويسرع ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك ثم يقول إن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا خبر خبر من الله عز وجل وهو أصدق القائلين فماذا نقول نقول اقرأ الآية لا تكن أعمى أو أعور ما تنظر إلا بعين يغفر ما دون ذلك مطلقا لمن يشاء ومن لا يشاء لا يغفر له فهل أنت تجزم بأنك ممن شاء الله أن يغفر له أبداً. لا تجزم لا تجزم لا بهذا ولا بهذا إذن فأنت على خطر أنت على خطر على أن الذي يستخف بالمعصية ويلبس على نفسه وعلى الناس قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له نعوذ بالله لأن هذا مستهتر مستهيل طيب إذن الذين يتمنون على الله الأمان مع استمرارهم على معصي يشبهون من اليهود والنصارى ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه أي حاسبه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء يؤمنون بالبعث ولكن لم ينفعهم الإيمان من أين تؤخذ؟ من قولهم لن تمسل النار إلا أياما معدودات ويتفرع على هذا أنه لا يكفي في الإيمان أن يؤمن للإنسان بوجود الله وباليوم الآخر دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولاً وإذعانًا مجرد التصديق لا لا يعتبر رؤيماً لابد من القبول والإذعان ودليل هذا نصوص كثيرة منها أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ويقول لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطر ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان بليد دينا ومع ذلك لم ينفعه هذا الإقرار لأنه لم يسحب أو لم يسحبه قبول وإدعاء وخطمه له في الآخرة على الله بأنه قال على من عبد المطلب ولكن نظرا لما حصل منه من دفاع عن الإسلام، أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فشفع، فكان في ضحطاح من نار وعليه نعلان يغلي منه ما تماغه، أبد الآبدين والعياذ بالله أبد الآبدين. وهذا أهون أهل النار عذاباً أجرًا الله وأيكم منها نعم ولم, ي... ولم نعلم أن كافراً نفعت فيه الشفاعة على الإطلاق بمعنى أنه سلم العذاب أبداً ولم نعلم أن كافراً خفف عنه العذاب بالشفاعة إلا إلا أبطى. نعم طيب إذن نقول إن الإيمان باليوم الآخر وبأن هناك نارا لا يكفي في الإيمان فلا بد من القبول والإدعاء ومن فائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يغره ما هو عليه من الدين قد يغره ما هو عليه من الدين لقوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فيغتر بأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج ثم يقول في نفسه لن أعذر وهذا قصور قصور في النظام لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكي أو تصوم أو تحج الشأن وكل الشأن أن يقبل منك هذا العمل الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل كم من عامل ليس له من عمله إلا التاب لوجود مبطل سابق أو لاحق سابق كفاوة الإخلاص مثلا لاحق كالاعجاب بالعمل والإدلال به على الله عز وجل وأن يرى الإنسان لله حق لنفسه حقا على رب وهذا قد يبطل العمل هذا قد يبطل العمل فعملك محفوف بأخطار سابقة وأخطار لاحقة ولهذا لا تغتر بما أنت عليه من الدين بل اسأل ربك دائماً التوفيق والقبول التوفيق سابق والقبول لاحق حتى الإنسان ربما يريد الخير ويحب الخير ولكن يبتلى بالبدعه كم من أناس يحبون الخير وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله ولكن يبتلون بالجهل فيبتدعون في دين الله ما لس منه ويكون عملهم هذا حابطا ولا مقبولا حابطا لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال الله عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا رب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في هذه في هذه الآية دليل على عظم ذلك اليوم بقوله فكيف إذا جمعناهم ووفيت كل نفس وفيها تري أيضا على الندى بالنعي على هؤلاء الذين ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران ولهذا قال كيف تكون حالهم في ذلك اليوم والجواب أن حالهم أخيب الحال أخيب حال هي حالهم والعذب الله لأنهم ليس عندهم شيء خسروا دينهم ودنياهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر بقوله ليوم لا ريب فيه ومن فائده أن من كفر باليوم الآخر أو شك فيه فهو كافر لأنه مكذب لقوله تعالى لا ريب فيه فالله أخبر بأن هذا اليوم لا ريب فيه أمر واقع ولا بد لا بد أن تجتمع مع عمك وأبيك وأختك وأخيك في ذلك اليوم لكن تجتمع بهم وأنت تفر منه يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شاء يغنيه حتى يستقر الناس في منازلهم فإذا استقر الناس في منازلهم واجتمع بهم في الجنة فهذه غاية المنع والذين آمنوا وقتبات ذريتهم بإيمانهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء الصغار اللي ماتوا وهم لم يكن لهم ذريه يلحقون بآبائهم ليجتمعوا إليه لكن هل يلحق الأعلى ينزل الأدنى ولا بالعكس بالعكس يص يعني يرفع الأدنى إلى الأعلى أما من أما من كان له ذرية من الأولاد فهو مستقل بنفسه في منزلته لأن هذا له ذرية على كل حال في قوله فكيف يداجم لهم لرب فيه دليل على أن من شك في هذا اليوم أو أنكره فهو كافر لتكذيبه لله عز وجل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم التوفية الكامل الكاملة أن يوم التوفية الكاملة هو يوم القيامة لقوله ووفيت كل نفس ما كسبت وإنما قلت وإنما قلت التوفية الكاملة لأن الإنسان قد وفى شيئا من عمله في الدنيا أليس كذلك بنا قد يوفى في الدنيا لكن يوفى في الآخرة ايضا يوفى ما عمله ما توفى النفوس ما عملت قد يوفى في الدنيا وماذا يوفى قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مخرجا من كل ضيق وسعه في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا في الدنيا وهذا جزاء هناك جزاء آخر أشد يعني أعظم وأنفا وهو الهدى الهدى قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم الهدى والعمل الصالح هذا أفضل من المال أفضل من المال لأن الهدى إذا زاد الله الإنسان هدى انشرح صدوره واستنار قلبه واطمئنه ثم صارت التقوى عنده أسهل من كل شيء وصارت وصارت الأمال الصالحة رياض قلبه وسرور نفسه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه جعلت قرة عيني في الصلاة والمؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عين لأنه يشعر في كل عمل صالح يشعر بأمرين عظيمين الأمر الأول أنه يتعبد لله بالعمل الصالح فيزداد ذلاً لربه ومحبة له وإنابة إليه والأمر الثاني أنه, أنه بذلك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يشعر حين في العمل حين في العبادة أن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم فيزداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً لقوله بل وتعظيماً لهديه وسنته وهذا أعظم كسب أعظم كسب أن يحصل لك هذا الأمر في العبادة والتقوى ومن فوائد هذه الآيات الكريمة انتفاء الظلم عن الله عز وجل لأن قوله وفيت وهم لا يظلمون فاعلها معروف من الموفي الله والذي لا يظلم الله ولكن انتفاء الظلم عن الله سبحانه وتعالى هل هو من الصفات الثبوتية أو من الصفات المنفية التي يسمونها بالسلبية الثاني، إلا أننا نقول لا يظلم يعني ليس في جزائه أدنى ظلم فيكون نفي الظلم لكمال العدل انتبه لأن الظلم قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا يعني قد يكون كامل بحيث لا يعطى شيئا من عمله من جزاء عمله وقد يكون ظلما ناقصا يعطى بعض الشيء فإذا, كان نف... فإذا نفى الله عن نفس الظلم صار ذلك مستلزما لكمال لكمال العدل، وكذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اللغوب يعني التعب والإعياء, والإعياء تعب والإعياء الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه لغوب أي تعب وإعياء لماذا؟ لكمال قوته وقدرته عز وجل الإنسان يعمل العمل لكن يتعب يتعب أما الرب عز وجل فإنه لكمال قدرته وقوته خلق السماوات والأرض وما بينهما في أيام يسيرة ستة أيام وما مسه من لغوب طيب إذا نأخذ من هذا قاعدة مفيدة في باب الصفات وهي أن كل صفة نفاه الله عن نفسه فإنما يراد بها ثبوت كمال الضد ثبوت كمال الضد فضد الظلم العدل إذا انتفى الظلم فهو لكمال العدل ضد القدرة والقوة التعب فإذا انتفى التعب ها ثبتت ثبت كمال القدرة والقوة وعلى هذا فقص نعم <تصفيق> يوم يا يوم اليوم لا ريب في يفصل بين يا يقوم يعني يحكم بينكم ثم يكون الفصل فالناس يشمعون اولا في المحشر جميعا ثم ينفصلون فاديكم بالجنة وفاديكم بالسعيد ارحامكم والاولادك قلنا الاذن اولادهم او ثبت في الاحاديث ان بخاطر بخاطر. بخاطر. بخاطر يعني الاولاد يعني الاولاد يعني حافظ القران الكفار يخاطب يخاطب المؤمنين يعني معناه لا تحابوا الكفار لا تاتخذوهم أولياء ان ذلك الانفع يقول بعض العلماء إنهم بنوا قولهم هذا على أنهم عبدوا العجل أربعين ليلة وقالوا إن الله يعذبنا بقدر معصيتنا بقدر عبادة العجل فقط أربعين يوم ثم أنتم تخلفون أبداً كاد به صار خاص باليهود صار خاص باليهود إيه نعم هم هم اللي يقولون هكذا. لأن تمسن نارو اليوم ماذ ما ماذوده؟ كف. قلنا إذا عمل عمل متدين. كف. قلنا إذا عمل الإنسان عمل بدعيًا، إنه لا يعني حقد يح حبظ عمله بهذا العمل. لا يقبل منه. لا تمشي صار إذا صار جاهل يعني ما يصير على على نية نية فعل. إيه لكن ما يقبل منها على عمل. يعني يثاب على نيته التقرب إلى الله مع هذا العمل لا. من عمل عليه عمل ليس عاجز من رفض ورد من أحدث في أمرنا هذا من ما ليس من ورد لكن يثاب على نيته وصير فقط ومع ذلك إذا قيمت عليه البينة فإنهم مبتدع لا يثاب ولا على نيته نعم شير. قلت من الأشياء الفروض على إن الذين يطرون المدين إلى آخر نظلم لا يطرونهم نعم وأمدين السجون لازم يكونوا لنا الذين اموالهم قسم للناس مقاتلون نعم تمام دون هذا نعم اقول دون ذلك طيب, طيب هذول مقاتلون شيخ ها مقاتلون لا لا ما يقتلون نعم لا طب هذا شيخ مش شيخ لا هم مش الذين هذه لكن هذا نعم طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش هذا إن الذين يكفرون بآيات الله أول ما هو الكفر كفر. ومن جملة أعمالهم القتل فالذين يكفرون الذين يأمرون بقسم الناس أخذوا من أعمال هؤلاء الكفار القتل لكن لازم من هذا أن يقوموا كفارا لأن, لأن قتل النفس لا يستلزم الكفر كما قال تعالى فمن عفل من أخيه شيء الاتباع للمعروف وعدم الري في السام هذا أخر استلم شو هذا أخر استلم وهذا يقتل الذي يأمر نعم هذا نعم يحذرون لا على كل حال هو لا اللهم إلَّا أن يكون فعله هذا كراهة الحق هذا شيء ثاني طب يعلن كيف يعلنوا بالمعاصي كيف يجهروا بالمعاصي وإيش معنى يجهر يعني الفعل الذي يفعلونه فعل الذين يوحكين الجهر لهم وعلنهم بالمعاصي على قول الله عزوجل للنبي صلى الله عليه وسلم تبشرهم بعدابن علي تبشره هنا بعدابن علي ذكرنا في أثناء التفسير أن الله أمر نبيه أن يبشره أولئك بعذاب علي إذا احتمل أن هذا حكم لهم ويحتمل أن الله أمره بأن يقول ذلك وذكرنا أن هذا ينظر في المصحة ينظر في المصحة نعم شيخ الله يقول <تصفيق> الغالب من الذين يفتنون الذين يبربطون الناس أن هؤلاء لا يقتلونهم لا يقتلونهم لأشخاصين فقط وإنما لهذا البلد الذي يسيرون عليه. نعم صحيح. لأنهم قتلوا قطر... الحكم. نعم صحيح. لكن ما ن نا... ما نقدر نكفرهم إلا دعمنا لأنهم قد يك... قد يقتلونهم لسبب آخر. هل كل من يأمر بقسم الناس ليتهم صالحة فيها لأن ناس يأمرون بقسم الناس ليصلوا إلى إلى الحكم وإذا وصلوا إلى الحكم صاروا أخفث من الذين من الذين قالوا قالوا فيهم ولهذا المسائل هذه دقيقة ما هي هينة نعم ها هل بس تعلمها فقط الشخص لازم تفهمه لازم يفهمه أرأيت لو لو جاء بك لو جاء إليك برجل من العجم وقلت يا يا هذا الكافر اتق الله وأسلم وشفى البراهين الحجه وايضا نحن نسميها حجه ولا حجه إلا بعد بعد معرفته اعوذ بالله الملك الملت من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إن كان كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخر الخطاب لا أخفى أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولوا يريدون أن تكون السيادة لهم لا لغيرهم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء المتضمّن لهذه الصفات العظيمة التي مقتضاها قدرة الله سبحانه وتعالى على أن ينقل الرسالة التي يتبعها الملك من بني اسرائيل إلى العرب في محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه ارتباط هذه الآيات هاتين بما قبلهم، أي أن هؤلاء الذين تولوا وأعرض إذا دعوا إلى كتاب الله لحكم بينهم لا شك أنهم يريدون أن تبقى السيادة لهم وأن يمنعوها غيرهم فأمر الله نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب فقال قل اللهم مالك الملك وقد سبق الكلام على هذه هذه الجملة اللهم وبيّن عنها مناد حذبت منه ياء نداء وأعوذ عنها الميه ولهذا لا يجمع بينهما ولا يجمع بينهما إلا في حال الشدود كما قال ابن مالك وشد ياللهم في قريضي أي في النهم أي في النهم وقوله اللهم مالك الملك أي يا الله وقوله مالك الملك مالك اسم فاعل والملك يحتمل أن يكون بمعنى المملوك أي مالك المملوكات كلها ويحتمل أن يكون المراد به التدبير أي مالك تدبير الخلاائق كلها والأمران ثابتان لله عز وجل فهو مالك المملوكات كلها بأعيانها وهو مالك التصرف فيها لا يشقه في ذلك أحد هو الذي يدبر الأمر ويملك المأمور وقوله مالك الملك قيل إنه بدل من الله ولكنه نصب لأنه مضاف والبدل يكون على نية إعادة العامل وأنت لو سلطت يا التي هي العامل في اللهم لو صلتها على ملك الملك لوجب لوجب النصب لأن المنادى إذا أضيث يجب فيه النصب وسواء ان قلت إنها بدل أو إنها منادى حذف فذا فمنه حرف النداء فإن المعنى لا يختلف قال ملك الملك ثم فص فقال تؤتي الملك من تشاء والأصح أن تؤتي هذه جملة لبيان كيف يكون ملك الله عز وجل لهذا المملوك فقال تؤتي الملك من تشاء وقال تؤتي أي تعطي ولم يقل تملك لأنما يكون للعبد من الملك إنما هو من إعطاء الله تعالى إيجاه وتصليطه عليه ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين بما ملك إلا على حسب إيش إلا على حسب الشريعة التي شرعها الله عز وجل لأن الإتيان من الله فالتصرف في هذا المؤتاء إلى الله عز وجل لا إلى الإنسان فالإنسان لا أملك أن يتصرف تصرف مطلقا فيما ملكه الله وقوله تؤتي الملك من تشاء هي من الجملة الفعل تؤتي من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصله من المبتدا والخبر ومفعولها الأول الملك ومفعولها الثاني من تشاء من وقوله تؤتي الملك من تشاء نحن نعلم أن من سنة الله عز وجل أن كل شيء له سبب إما شرعي وإما كون لأن هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فإن إتيان الله الملك لمن يشاء مقيد بسببه، فلا بد أن يكون له سبب. فالملك قد يكون مستقلاً عن الرسالة وقد يكون نعم للرسالة. فإذا كان مبنياً على الشريعة صار تابعاً للرسالة. وإذا كان غير مبني على الشريعة كان مستقلاً قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وهذا ملك تابع لرساله ولا ها؟ لا هذا مستقل لا لا تتبع بالرسالة لأنه كافر هذا اللي يحاج إبراهيم في ربه وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمة سيبلغ ما حوالي منها أو ما زوالي منها فالمراد بالملك هنا ملك النبوة يعني الملك التابع للنبوة الملك التابع للنبوة فهنا يقول تؤتي الملك من تشاء يشمل الملك المستقل الذي قد يكون مبنيا على الكفر والملكة التابع للرسالة هو المبني وهو المبني على الشريعة قال تؤتي الملكة من تشاء ثم إن من تشاء ككثير من الآيات الكريمة المقيدة للحكم بالمشيئة أو المعلقة للحكم بالمشيئة تقيد كلها بما تقتضيه الحكمة تؤتي الملكة من تشاء وتعز من تشاء و... نعم وتنزع الملك ممن تشاء قول التنزع الملك يحتمل وجهين الوجه الأول نزع بعد ثبوت والوجه الثاني نزع بمعنى المنع فعلى الأول يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من شاء من خلقه ثم ينزع عنه الملك وكم من ملك وكم من ملك ملكاتهم مزال ملكه إما بالغلبة له أو بموته أو بغير ذلك ويعتمن أن تكون بمعنى المنع أي تملك من شئت ولا تملك من شئت وكل المعنى صحيح فالله تعالى قد يمنع الإنسان الملك وقد ينزل الملك منه بعد ثبوته له وكلاهما صحيح إذا الملك بيد الله يؤتيه من يشاء فهذا يملكه وهذا لا يملكه وهذا يملكه ثم ينزع الملك منه وهذا يملكه ويستمر الملك له حتى يتوفاه الله وتنزع الملك ممن تشاء ولكن يكون هذا بحكمة أيضا فقد يكون هذا الملك الذي نزع منه ملك غير صالح للملك لكونه من أصحاب الفساد في الأرض فيسلط عليه من ينزع الملك منه وقد يكون هذا الملك ضعيفا هو لا يريد الفساد لكنه ضعيف لا يقيم الإصلاح فيسلط عليه من ينزع الملك منه وهذا كثير في التاريخ لو تدبرتموه و الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بحكمة وتعز من تشاء وتذل من تشاء والعزاز هنا يعني التقوى أي تجعله عزيزا قويا غالبا على غيره وكذلك تذل من تشاء وهل هذا ملازم الملك أي تعز من تشاء من من الملوك وتذل من تشاء أو هو عام, هو عام قد يعز الله الإنسان بدينه وعلمه وإيمانه وإن لم يكن ملكا وقد يعزه بملك وكذلك في الذل قد يذله بالمعصية وبالغلبة ونعم بالمعصية هذا في مقابل العز بالإيمان وبالغلبة في مقابل العز, العز بالملك. المهم أن الإعزاز والإذلال لا, لا, لا يستلزمان الملك ولا يستلزمهم الملك فمن الذي يعزه الله يعز الله تعالى من ذكره بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالعزة لله لكنها لكن لا دخل الله في الآتي هنا لكن الذي يعزه الله هم الرسل وأتباعه كما قال الله تعالى كتب الله لا أغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز فمن أسباب العزة الإيمان سواء كان الإنسان ملك أم غير ملك ومن أسباب العزة الاستعداد والحذر والحزن والقوة والنشاط كل هذه من أسباب العزة لكن هذه أسباب مادية، سيئة هو الإيمان سبب معنوي على أن الإنسان، على أن الإيمان قد يكون من ثمرته ونتيجه أن يكون إنسان قوياً حازماً ينظر إلى الأمور بمنظار الحكمة، فتحصل له بذلك العزة. قال وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. يذل الله من يشاء. من من أتاه الله الملك ومن من لم يؤته حتى الملك ربما يكون ملكا ولكنه دليل دليل ضعيف خائف كل شيء يخاف منه ولا يكون عنده حزم وقوة ونشاط وقد يذل الله سبحانه وتعالى الإنسان حتى في, في ملكه وقد يذل الله من لم يكن ملكا ومن أسباب الذل أن يعجب الإنسان بنفسه وأن يتعرض لما لا يمكنه دفعه فهذا شيئان: إعجابه بالنفس قد يخذله ويذله كذلك تعرضه لما لا يمكنه دفعه قد يكون سببا لذله أيضا وخذلانه وكل الأمرين يقع فيهما كثير من الناس كثير من الناس يتكلم أو يفعل غير ملتفت إلى الاستعانة بالله عز وجل، فيُخذل. وكثير وكثير من الناس يتعرض للأمور, للأمور التي لا يمكنه دفعها. تكون أمور كبير تكون أموراً كبيرة فوق مستوى، ثم يُخَل ويذل، ولهذا جاء في الأثر. لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه فقالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتكلم بما لا يمكن أن, يدفع أن يدفعه أو كلمة إن هذا معناه فالإنسان ينبغي له أن لا يعرض نفسه للذل بسبب معقول أو معنوي أو بغير ذلك فالأول أن يكون معجبا بنفسه يقول القول أو يفعل الفعل غير متفتة لماذا للساعة بالله والثاني يتعرض نفسه لأمور لا يمكنه دفعها أمور أكبر من مستوان والنافرط واحد بيتكلم بالفقه وهو لا يعرف الفقه فيؤخر ويذل يتكلم في النحو وهو لا يعرف النحو يتكلم في الأصول وهو لا أعرف الأصول فيظهر ذله أمام الناس ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى في قوله حتى لا يقع في شبكة الذل، وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير الخير بيد الله عز وجل والخير كل ما فيه مصلحة ومنفعة للعبد فهو خير. سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. فالرزق والصحة والعلم هذه إيش؟ هذه خير. والعمل الصالح أيضا خير. فكل ما ينتفع به الإنسان في دينه ودنياه فهو خير. وهذا كله بيد الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وهنا ذكر أن الخير بيده ولم يذكر الشر مع أن الخير من الله والشر من الله فقال بعض المفسرين إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم فقوله وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وزعموا أن تقدير الآية بيده الخير والشر ولكن هذا وهم باطل هذا وهم باطل وليس المقام مقام حذف وقصر أو اقتصار المقام مقام ثناء والثناء ينبغي فيه البسط ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام فالحذف غير مناسب لفظاً وهو باطل معناً لأن الله لا يضاف إليه الشر ولا يجوز أن نقول بيده الشر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك فلا ينسب إلى الله الشر طولاً ولا فعلاً فالله يقول الحق وهو يهت السبيل ويفعل الخير ولا يفعل الشر وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه خير من وجه آخر لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرا بل هو خير خير محل ففعل الله ليس فيه شر إطلاقاً والشر إنما هو في, إيش؟ في المفعولات لا في الأفعال أما الخير فهو في المفعولات والأفعال ولهذا ينسى الله فيقال بيده الخير لكن الشر ليس إلى الله ف... ولنضرب لهذا مثلا ولنضرب لهذا مثلا ب... بقضية بالسباع والهوام فالسباع فيها شر والهوام اللاسعة واللادغة فيها فيها شر بلا شك الشياطين كلها شر لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير خير ولا بد منه الحكمة توجبه لأنه لا يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد ولجوءه إلى ربه واستعادته به من هذه الأمور الشريرة خير كثير ثم إن الخير لا يعرف إلا بضده لا يمكن أن يعرف الخير إلا إذا عرف ضده حتى يعرف قدر الخير ثم إن الخليقة لا بد لها من امتحان لا بد لها من امتحان فلو كانت في خير دائما لزاله هذا الامتحان، لإنها دائما في خير، فإذا وجد شر، فحينئذ يعرف أو حينئذ يتبين الامتحان. لو كان الإنسان دائما في الصحة ودائما في غنى ودائما في عقل ودائما في سعة، ما حصل في هذا الامتحان؟ ولا عرف قدر النعمة ولا شكر الله عليها. لكن إذا أصيب بمرض، عرف قدر الصحة. بفقر عرف قدر الغنى بخوف عرف قدر الأمن وهكذا فوجود هذه الأشياء فيه فوائد عظيمة فيكون إيجادها خيراً يكون إيجادها خيراً وليس بالشر لكن هي نفسها فيها شر كذلك وجود الأشياء المدمرة كالزلازل والعواصف والفيضانات وما أشبهها هي شر في نفسها لكن فيها خير عظيم فيكون إيجادها خيرا وليس بشر إذن فيجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير وهو قوله بيدك الخير ولا شر ينسب إلى الله أما المفهولات فلا شك أن فيها خيرا وشر إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير ومن قدرتك تغيير هذه الأشياء العظيمة إيتاء الملك نزعه إعزاز من الإعزاز والإذلال كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا قادر عليها سبحانه وتعالى وقول إنك على كل شيء قدير الآية عامة فهو قدير على كل شيء على ما شاءه وما لم يشاءه قدير على ما شاءه وعلى ما لم وعلى ما لا يشاءه فما لا يشاءه قدير على إيجاده وما شاءه قدير على إيجاده، نعم، إذا كان مقيدا بوقت وعلى إعدامه كان موجودا، المهم أن الله قدير على كل شيء، على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود سواء أراده أم لم يرده، وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ، الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير هذا خطأ. لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء ولكن ما شاء لا يمكن أن يعجز عنه ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه وبهذا التقرير الأخير ما أن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه يتبين الجواب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وذلك أن المشيعة هنا ليست عائدة على القدرة ولكنها عائدة على الجمع يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه أعجز بالله الشيطان الرجيم الليل في, النهار النهار في الليل وَتُخْرِجُ الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتقذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن ما في صدونكم أو تبدوه يعلموا الله ويعلموا ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير أعوذ بالعامل الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أظن الكلام يتقدم على هذا والفوائد طيب في هذه الآية من الفوائد أولا تعليم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن نفوض الأمر إليه في قوله قول اللهم مالك الملك والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجهٌ لأمته إما عن طريق التأسي وإما لأن لأنه الإمام والخطاب للإمام خطاب له ولمن تبعه إلا إذا دلَّ الدليل على أنه خاص به فيكون خاصًا به ومن فوائد الآيات الكريمة بيان وتمام ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه بقوله قل اللهم مالك الملك كل ملك فالله مالكه وسبق لنا أن المراد بالملك إما المملوك أو إما أو جنس الملك ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء لقول تؤتي الملك ومن فوائدها أيضاً أن ملك المخلوقين ليس ملكا استقلاليا بل هو بإعطاء لقول تؤتي الملك والملك الذي بإعطاء لا شك أنه ناقص عن ملك المعدن وقد جاء في الحديث الصحيح اليد العليا خير. من لدي السفلة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة لله في قول من تشاء وكل أمر قرن الله بالمشيئة فإنه مبني على الحكمة ما تقتضته شاء الله ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيماً ومن فوائد الآية الكريمة تمام ملك الله وسلطانه أيضاً في كونه يحرم الملك من يشاء وينزعه بعد ثبوته ممن يشاء لقوله وتنزع الملك من من تشاء ومن فوائد الآية الكريمة بيان أيضاً تمام ملك الله وسلطانه بكون العزة من عنده يعز من يشاء ولكن سبق لنا في التفسير أن للعزة <تصفيق> إيش أي لا أن للعزة أسبابها منها الإيمان لقول الله تعالى والله العزة وللرسوله وللمؤمنين ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى تام الملك والسلطان لكونه يذل من يشاء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية فإن يد الله فوقه مهما بلغ الإنسان من العز فالله قادم على إذلاله ولذلك أمثل كثيرة منها قصته في العون فإن في العون طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى وافتخر بما عنده من الانهار فأهلكها الله بمثل ما افتخر به بالماء غرق عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة فأهلكهم الله تعالى بالريح وهي من الألطف الأشياء لكنها من أشد الأشياء مع لطافتها فالله عز وجل يذل من يشاء ويتفرع على هذه الفائدة أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إلا به عز وجل ولهذا نقول من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل فالعزة لا تطلب إلا من الله طيب و... وكذلك أيضاً نتبرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله دائما من الذل. الحس والمعنى، لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال، من شاء أذل ومن شاء عزه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير، ويتفرّع على هذه الفائدة أنه إذا كان الخير بيده فلا يطلب الخير إلا منه. لا يطلب الخير إلا منه. لأنه لا أحد بيده الخير إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد بيده الخير إلا الله. فهو الذي يطلب منه الخير. ومن فوائدها أن الشر لا يضاف إلى الله. وإن كان عز وجل هو الذي خلق كل شيء. لكن الشر لا يضعف إلى الله لماذا؟ لأن أفعاله كلها خير والشر في المفعولات ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيراً حتى في المفعولات نفسها قد يكون خيراً فكم من مرض صار سبباً لصحة الجسم وكم من آفات في الزروع وغيرها صارت أسبابا للنمو الاقتصادي من جهة أخرى مثلا فالمهم أن الشر لا يضاف إلى الله لأن فعله كله خير سبحانه وتعالى ومن فوائد الآيات الكريمة عموم قدرة الله لقوله إنك على كل شيء قدير وهذا يشمل ما كان من أفعاله وما كان من أفعال الخلق فيكون في ذلك رد على القدريين الذين يقولون إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدها وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله فنقول هل هذا بقدرة الله أو لا إن قالوا بغير قدرة الله فقد كذبوا عموم قوله تعالى إنك على كل شيء قدير وإن قالوا بقدرة الله قلنا يلزم أن يكون إيش مرادا ومخلوقا لله لأنه ما دام أمر بقدرته فلا بد أن يكون مخلوق له ومراد له ومن فوائدها الرد على كلمة وقعت من بعض المفسرين ومنهم الجلال السيوطي في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير حيث قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر فإن هذه كلمة كلمة باطلة هو أراد معنا والله أعلم لكن التعبير بهذا خطأ نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده كل شيء يفعله الله فهو بإرادته سبحانه وتعالى بقدرته كل شيء يفعله العباد فهو أيضاً بقدرته وهذا الاستثناء أو هذا التخصيص غير صحيح بل العقل يشهد لله تعالى بكمال أو بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير ومن فوائد الآية الكريمة الاستغناء بالثناء عن الدعاء لأنك إذا تأملت الآية هذه لم تجد فيها دعاء أي طلبًا لكن السناء مما يتوسل به إلى الله وقد مر علينا أن الدعاء تارة يكون بذكر حال الداعي وتارة نكون بالسنة على الله وتارة نكون بهما وتارة نكون بالطلج وحده وكل ذلك جاءت منها السنة هنا الثناء يتضمن ما يتدل عليه هذه الجمل فإذا قلت أنت الذي تعز وأنت الذي تذل فمعنى هذا أو فمقتضى هذا أنك تسأل الله أن يعزك ولا ولا يذلك ولهذا قال الشاعر إذا أثنا عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء أي ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله نعم ثم قال الله تعالى تولج الليل في النهار وهذا متدرس الليلة قال تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل بمعنى أن الليل يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار تُنجز النهار في الليل بالعكس يدخل النهار على الليل فيطول النهار ويقصر الليل وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ومع هذا فإن هذا الإلاج بحكمة بتدرج, بتدرج يأتي قليلاً قليلاً حتى ينتهي ثم يعود ما ظنكم لو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله لاختل النظام العالم وفسد العالم وفسد مواقيته ولكن الله عز وجل يجعله بالتدريج ليعرف الناس عوقاته وينبني أيضاً على هذا الإلاج ينبني على ذلك تغير الفصول فإنه إذا طال النهار طال زمن وجود الشمس على سطح الأرض، احترل الجو، وأيضاً يكون شعاع الشمس عمودياً، فيكون أشد تأثيراً في الحرارة، مما إذا كان غير عمودي. والعكس بالعكس بالنسبة للشتاء، فيترتب على هذا الإلаж أن زمن الفصول. ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي أيضاً دفع واحدة ما ظنك لو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى أبرد يوم ها؟ ضرر عظيم أو بالعكس لكن الرب الرحيم عز وجل الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة أو في النهار ساعة لا أحد يستطيع لو اجتمعت الأمة كلها كل الخلائق على أن يزيد ساعة في الليل أو ساعة من النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وقوله وتخرج الحي من الميت الميت في الموضعين فيها قراءتان الميت والميت يعني بالتشديد والتخفيف تخرج الحي من الميت هل المراد الحي حياةً حسية أو معنوية أو هما الثالث هو المراد وذلك لأن اللفظ صالح للمعنيين وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تنافع بينهما فالواجب حمله عليهما طيب الحي حياةً حسية أمثلته كثيرا مثلته كثيرة فالإنسان مخلوق من نطفة وهي ميتة ميتة بالمعنى اللغوي فصار حياً من جماد، ولهذا قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم كنتم في أصحاب أمواتكم أمواتاً ليس فيكم أرواح ثم نفخ في الإنسان روح فصار حياً إذن يخرج الحي من الميت أي يجعل الميت حياً يجعل الميت حياً كما قال تعالى ثم أنشأناه وخلقنا آخر أو يخرج حياً نامياً متحركاً من شيء لا ينمو فهو ميت كإخراج الفرخ من البيضة إخراج الفرخ من البيضة فإن البيضة ميتة يخرج منها فرخ حي ويخرج طيب هذا الموت الحسي والحادة الحسية المعنوي يخرج الحي من الميت أي المؤمن من الكافر لأن المؤمن حي حياة قلبية والكافر ميت يخرج الحي العالم العالم من الميت من الجاهل كما قال تعالى او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما متله في الظلمات ليس بخارج منها الأول هو العالم والثاني الجاهل طيب هذا الحياة المعنويه والحسيه قال وتخرج الميت من الحي تخرج الميت من الحي. الميت من الحي بالنسبة للحياة الحسية مثل البيضة منين؟ إل؟ من الدجاجة. ميت من حي. وغير. ها؟ إيش؟ لا. الميت. من الحيب نعم وربما يتناول الميت إذا سقط من من حيب يعني المرأة إذا أجهضت جنينا ميتا خرج مع أن هذا جنين لا يتحرك لكن يخرج بقدر الله يسوقه الله عز وجل حتى يخرج طيب ها حب أي الحب من الشجر الحب لا ينمو والشجر ينمو وهذه حياة خاصة حياة نباتية المعنوي يخرج المؤمن من الكافر <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> يخرج الكافر من المؤمن ويخرج الجاهل من العالم <تصفيق> كذا طيب قال و, و, وتخرج, الميت, وت, وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بأيض الحساب ترزق تعطي من تشاء بغير حساب أي بغير عوض بغير عوض لأن المحاسبة إنما تكون مع المعوضة فإن من لا يريد العوض يحاسب لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا وأما من لا يحتاج إلى عوض أو من لا أخذ عوض فلا يحاسب إذا ترزق من تشاء بغير بغير عيوض لكن نفى الحساب الذي مقتضاه ال... الذي لا يكون إلا من معاوضة أو من لازم المعاوضة فالله سبحانه وتعالى يعطي بلا عيوض وما أكثر النعم التي أنعم بها علينا ولكن لا وحاسب يعطينا منه سبحانه وتعالى تفضلا وكرما وإن, و... وإن أمرنا بالشكر فشكرنا فهذا عطاء ثان فشكر الإنسان, على فشكر الإنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضا هو من نعمته ولهذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر نعم أعيد البيتين اللي لنا عبد الرحمن بن داود لأنه آلة حافظة نعم؟ إن لم لم يقل لا أحفظ يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمةً علي له في مثلها يجب الشكر لا تكتب يا عبد الرحمن فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر والمرة الثالثة إذا كان شكري نعمة الله نعمةً عليه له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ سمعناها، هاه؟ إذا كان شكري نعمة الله نعمة الله نعمة عليا فقل لي كيف؟ لا عليا له، في مثلها يجب الشكر، فكيف يكبر؟ هاه؟ كيفه بلوغ الشكر بلوغ الشكر ما انت بقى... لسه قالت الحادثه الان اذا كان شكلي الله لا ممكن الشكر فكيف بلوغ الشكر ها السلام عليكم المهم انه قرر علينا طيب البيتاني معناه هو يعني أن الله إذا وفقك لشكر نعمة فهذه نعمة تحتاج إلى شكر فإذا شكرتها يحتاج الشكر إلى شكر آخر وإذا شكرت الثاني الثالث احتاج إلى الرابع وهكذا ولهذا قال فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إن إذا يقول ترزق من تشاء بعد حساب أي تعطي من تشاء بعد حساب واعلم أن رزق الله عز وجل نوعان رزق به قوام البدن ورزق به قوام القلب والروح أما الأول فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والفاسق وحتى البهائن ما هو؟ الرزق الذي به قوام البدن هذا شامل لكل أحد حتى الكافر مزوق وهل يدخل فيه الحرام؟ ها؟ نعم يدخل فيه الحرام حتى الذي لم حتى الذي لا يأكل ولا يشرب إلا حراما فهو... فهو برزق من الله رزق لكنه رزق يقوم به البدن رزق يقوم به البدن والثاني ما يقوم به القلب والروح وهذا خاص ب ب بأهل الإيمان والعلم بأهل الإيمان والعلم هؤلاء رزقهم الله عز وجل ما تقوم بها قلوبهم وأرواحهم علم لأن العلم بمنزلة الماء للشجرة العلم للقلب بمنزلة الماء للشجرة لا يمكن أن تنمو بدونه الإيمان كذلك لا يمكن أن يقوم القلب ويصح القلب إلا بالإيمان وكلما ازداد الإيمان القلب إيمانا بالله ازداد صلاحه إذن الرزق نوعان، آه، عام وخاص. فالعام ما به قوام البدن، والخاص ما به قوام القلب والروح. إذا كل من رزقه الله ما به قوام الروح والبدن، فقد رزقه ما به. نعم، صواب العبارة. كل من رزقه الله ما به قوام القلب والروح، فقد رزقه ما به قوام البدن. وليس كل من رزق ما به قوام البدن يكون قد رزق ما به قوام القلب والروح طيب قال وترزق من تشاء بعيد حساب وكلمة من تشاء نقول فيها ما سبق أي ما اقتضت حكمتك أن ترزقه أن ترزقه وأسباب الرزق كثيرة إما حركة من الإنسان وإما إمداد من الله والحركة أيضا لا تنفع إلا بامداد من الله لكن أحيانا يرزق الإنسان بدون كسب بدون عمل مثل أن يموت له قريب فيارث منه أو يخرج إلى البر ويحتطب وإن كان هذا نوع من العمل وأحيانا يكون لابد من ممارسة عمل وتجارة وكل هذا من أسباب الرزق. بل من أسباب الرزق تقوى الله، وليس معنى التقوى أن تعكف في المسجد وتتعبد، التقوى أعم من ذلك، الساعي على الأرملة والمساكين اللي يذهب ويطلب لهم الرزق ويقوم عليهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، إذن هذا دين ولا غير دين؟ السعي على الأرمى والمساكين يذهب في أرض الله يطلب الرزق لهؤلاء الأرامل والمساكين وكل من لا يكتسب فهو مسكين حتى ولو كان من أولادك حتى لو أنت غني وهذا الولد لا يكتسب فهو مسكين فأنت إذا سعيت عليه كالمجاهد في سبيل الله قال وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر فليس فليس تقوى الله بأن يلزم الإنسان المساجد تقوى الله أن يقوم بطاعة الله من أي جنس كانت حتى طلب الرزق لمن تجب لمن تجب عليه عليك مأونته حتى طلب الرزق لمن تجب عليك مأونته يعتبر من من تقوى الله عز وجل ثم قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ها الفوائد انه نجمعها ها لا كان كان العاده لان الاث اللي لا تاخذ ما له نعم نحذر الفوائد ما هنا من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وسلطانه في كونه يجلي الجلاله في النهار ويرجل النهار في الليل ومن فوائدها إثبات حكمة الله لأن هذا العلاج له حكمة عظيمة لا تقوم مصالح الخلق إلا بها لأنه يترتب على هذا العلاج كما قلنا اختلاف فصول السنة التي يترتب على اختلافها نمو الأجساد والنبات من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيا ومن فوائد هذا أيضا أن الإنسان يعرف به ضعفه وافتقاره إلى ربه إن جاء البرد صار يتطلب ما يدفئهم وإن جاء الحر صار يتطلب ما يبردهم فهو محتاج إلى ربه في الحالين واضح؟ ففي هذا ف... ففي... وهذه من الفوائد هذه من فوائد اختلاف الحر والبرد ومن فوائدها أيضاً ويتبّر على ذلك أن هناك أشياء مؤذية وهي ما يعبر عنه بعلم الطب الجراثيم لا يقتلها إلا شدة البر وأخرى لا يقتلها إلا شدة الحر وهذا شيء مشاهد هذا أيضاً من حكمة الله عز وجل المترتبة على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل ومن فوائد ذلك أي إلاج لف النهار وإلاج النهار في الليل أن هذا العلاج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا أولا إذ أنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل في النهار أو بالعكس ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ووجه ذلك ظاهر فإن القادر على إخراج الشيء من ضده دليل على أن قدرته تامة وسلطانه نافل سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق بيد الله لقوله وترزق من تشاء ويترتب على هذا أنه ينبقي للعاقل فضلاً عن المؤمن أن يطلب الرزق من أيدي الناس وإنما يطلبه من الله عز وجل ولهذا جاءت النصوص بفضيلة العفة أن يستعف الناس عما في أيد الناس ها أن يستعف الإنسان أن يستعف الإنسان عما في أيد الناس ولا يسأل. وكان من جملة ما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئاً فكان صوت أحدهم يسقط من على بعيره وينزل إلى الأرض ليأخذه ولا قلنا نولني إياه لأنهم بايعوا على أن لا يسأل الناس شيئاً وهذا لا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى من إلى الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى الله ولكن لا بأس أن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئا بل يجعل الأمر موكولاً إلى الله سبحانه وتعالى ومن فائد الآية الكريمة أن عطاء الله بلا عوض لقوله بغير حساب فالله سبحانه وتعالى لا يبيع عليك السمر الذي تأكل أو الثوب الذي تلبس أو البيت الذي تسكن لا بل هو يرزق ويعطي بغير حساب كل ما بنى من نعمة فمن الله ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من تشاء وقد مر علينا في التوحيد أن لله مشيئة وإرادة وأن المشيئة ليس فيها انقسام والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية أما الإرادة فهي كونية يشاء سبحانه وتعالى كل شيء أما المشيئة فهي كونية نعم أما المشيئة فهي كونية فإن الله تعالى يشاء كل شيء ثم قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ لا ناهية ودليل كونها ناهية أن الفعل بعدها مجزوم فليس كذلك؟ ولكن لماذا كسر الفعل؟ ها؟ كسر لالتقاء الساكنين لأجل أن ينتقل اللسان من هذا المكسور إلى الساكن بسهولة ولهذا صار أنسب ما يكون في التقالي الساكنين هو الكسر أنسب ما يكون الكسر لا يتخذ لأن الكسر فيه انخفاض من أجل أن يترقى اللسان من المكسور إلى الساكن يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون أولياء الكافرين أولياء أي لا يجعلوهم أولياء فيتخذوهم وكلمة اتخذ تدل على اصطناع الشيء والركون إليه والالتجاء إليه مثل قولك اتخذت هذا صاحبا أي جعلته جعلته واصطنعته واخترته فالمعنى لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقوله المؤمنون الكافرين كيف صارت الكافرين مع أنها بعد اسم مرفوع مهنات لا تصل أن تكون نعتا؟ ناة لا ما تصل يختلف المعنى اختلاف عظيما الكافيين مفعول اتخذ الأول وأولياء مفعول ثاني نعم وقوله المؤمنون أولياء أولياء هل هم يتخذونهم أوليا من أعلى ولا أوليا من أسفل أو كلاهما يشمل هذا وهذا أي لا ينصرهم لا ينصرهم ولا ينتصروا بهم لا ينصرهم ولا ينتصر به، فلا يتولون الكفار ولا يجعلون الولاية للكفار عليهم، إنه من الأمرين، من الأمرين. اللهم إلا كما سئتي إن شاء الله على في مسأسي، لكن إذا كان الأمر في سعة والمؤمنون فيه قوة، فإنهم لا يجوز لهم. أن يتخذوا من الكفار من ينصره لأن الكفار مهما كانوا أعداء للمسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا عنتم قد بدت البضاء من أفاهم وما تخصدرهم أكبر فليس لنا الحق أن نستعين بالكفار إلا إذا دعت الحاجة فلنا أن ننتصر بهم بأخذ السلاح وما أشبه ذلك بل وبالعهد معهم أيضا فإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعارا من, من صفوان بن أمية دروعا فقال له أغصبنا محمد قالب العارية مؤدات فدل هذا على جواز الاستعانة بالمشرك بالسلاح ونحن مثلاً إذا أخذنا السلاح ما لنا ولا نحن الذين نستعمل السلاح نتدرب عليه كذلك حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاع كما في صلح الحديبية حالفهم لكن كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على على قوة فيجوز أيضا أن يحالف أن يحالف المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأنه قد يكون هذا من مصرحة المسلمين فإن المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار آخرون فإذا حالفوا الكفاراً أقوياء انتصروا بهم فصار في ذلك مصلحاً وأصل النهي عن ولاية الكفار هو من أجل أن لا يذل الإسلام بين أيديهم فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة